وَبَثَّ مِنْهُما جَالًا كَثِيرًا ونساء <تصفيق> ۚ الله اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ <تصفيق> ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لَكُمْ ذنوبكم.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 نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجينا وإياكم في من النار. نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة ونسأله جل في علاه وكما جمعنا في هذه الغاف أن يجمعنا بكم في الجنة مع حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم مع حصة جديدة، مع حصة جديدة من حصص الصرف ومعلاميات الأفعال، ولقد وصلنا بفضل الله تعالى ووقفنا عند ما يلي. قلنا بأن فعل المفتوح العين يكون مضارعه مضموم العين في أربعة أحوال في أربعة أحوال يعني فعل مضارعه يكون مضموم العين في أربعة أحوال الأول إذا كان الفعل مضاعفا متعديا مثل سل الشيء سل الشيء يسله سل يسله الثانية إذا كان عين الفعل واوا مثل قال يقول قال يقول نعم <coughs> <coughs> التالتة إذا كان لام المفعلي واو إذا كان المفعلي واو مثل دعا يدعو دعا يدعو نعم الرابعة إذا كان الفعل يدل على غلبة المفاخر على غلبة المفاخر مثل ضربني فضربته فأنا أضربه أضربه هكذا فأنا نعم. طيب يعني وضم كما قال وضم عين الفعل المضارع المضاعف المتعد مثل سد يسده سد يسده سد يسد والآن أشار المصنف رحمه الله أشار المصنف رحمه الله بقوله والمضائع من فعلت إن جعل عين له الواو أولى من يجاء به مضموم عين يعني ما هذا الكلام؟ يعني والفعل المضارع نعم فك يفوق شم يشم نعم والفعل المضارع المتصرف من فعل إذا كانت إذا كانت عينه واو إذا كانت عينه واوا في صوت الآن الحمد لله <تصفيق> طيب إذا كانت عينه واوا فإنه يكون مضموم العين مثل ماذا نعم إذا كانت عينه واو إذا كانت عينه في يصوت الآن؟ يصوت؟ <تصفيق> نعم جيد مثل قال يقول م? قال يقول جيد جال يجول جال يجول صام يصوم أه؟ وأذكركم بصوم الاثنين إن شاء الله تعالى لا تنسوا غدا لا تنسوا صيام غد إن شاء الله تقبل الله ومنكم، منكم أه؟ أرام يروم نعم عاد يعود فاز <تصفيق> يفوز أحسنتم ناشallah وإذا كانت لامه إذا كانت لامه واو كانت لامه فإنه يكون مضموم العين يكون مضموم العين مثل غزا نعم ما هو كذلك دنا يدنو dana يدنو غزا يغزو آه يغزو آه عبا يغبو <تصفيق> نا سماء يسمو جيد سماء يسمو نعم نما ينمو <تصفيق> <تصفيق> نعم قلنا دنا يدنه نعم <تصفيق> ثم أشار المصنف رحمه الله إلى الحالة الرابعة بقوله وهذا الحكم قد بذل وهذا الحكم قد بذل لما يدل على فخر expertise. يعني يعطي هذا الحكم وهو ضم عين المضارع للفعل الذي يدل على غلبة المفاحي. تقول سبقني سبقني فسبقته فأنا أسبقه أسبقه بضم الباء بضم الباء نعم. ولو لم يكن لو لم يكن الفعل المفاحرة فأنا أسبقه يعني إذا كان الفعل للمفاخرة يكون بالضم أسبقه وإذا لم يكن للمفاخرة فيعود إلى الأصل وهو الكسر فأنا أسبقه بكسر الباب إذن فالفعل الذي يدل على المفاخرة الفعل الذي يدل على المفاخرة يكون مضموم العين بشرط ألا تكون فيه أسباب كسر عينه وذلك الشرط هو إذا لم يكن فاؤه واوا أو تكن عينه ياء أو تكن لامه ياء فإذا كانت فاؤه واوا فإننا نقول وعدني فوعدته فأنا أعده بكسر العين يعني هذه استثناءات وإذا كانت عينه ياء فإننا نقول بايعني فبيعته فأنا أبيعه وإذا كانت لامه ياء فإننا نقول قالني قالني فقاليته فأنا أقليه بكسر العين وأشار المصنف رحمه الله وليس له داع لزوم انكسار العين نحو قال يعني تضم عين المضارع, تضم عين المضارع الذي يدل على غلبة المفاخرة إذا لم يكن في الفعل سبب من أسباب الكسر إذا لم يكن في الفعل سبب من أسباب الكسل، إذا اشترط المصنفاهمه الله لضم عين المضارع الذي يدل على المفخرة، اشترط له شرط واحدا، اشترط اشترط له شرط واحدا، وهو ألا تكون فيه أسباب الكسل، ألا تكون فيه أسباب الكصي. لهذا قال وليس له داعي ها وليس له داعي البيت أما الكسائي فإنه يشترط شرطا آخر وهو ألا تكون عينه فعل أولامه من حروف الحلق من حروف الحلق فإذا كانت عينه أولامه حرف حلق فإن المضارع يكون بالفتح ها وإن كان يدل على المفاخرة فنقول على مذهب الكسائي مثلا فاهمني ففهمته فأنا أفهمه, أفهمه بفتح العين وهي صارعني فصارعته فأنا أصرعه بفتح العين كذلك وهي الرأى ولهذا قال المصنف رحمه الله عنك سائي وفتح, وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل في ذا النوع قد حصل أما المصنف عامة العلماء فهم لا يفتحون عين المضايع في هذا النوع وإنما يضمون عينه فنقول على مذهبهم مثلا فهمني، ففهمته فأنا أفهمه أفهمه بضم العين وهي الهاء صارعني فصرعته فأنا أصرعه نعم بضم العين كذلك وهي والخلاصة. عليكم الله والخلاصة والخلاصة أن الفعل المضارع الذي يدل على غلبة المفاخرة تضم عينه الفعل المضارع الذي يدل على غلبة المفاخرة تضم عينه ضربني فضربته فأنا أضربه أضربه هكذا سبقني فسبقته فأنا أسبقه بضم العين وكما قلنا اشترط المصنف عامة العلماء لضم العين شرطا واحدا وهو ألا تكون في الفعل أسباب الكسر واشترط الكسائي لضم العين شرطين ألا تكون في الفعل أسباب الكسر هل لا تكون عين الفعل ولام وحرف حذق؟ ثم نمضي إلى الوزن إلى وزن جديد وهو فاعل يفعل فاعل يفعل يعني غلبة الروم كما جاء في الآية غلبة الروم يعني هزمت يعني قال فني أي هزمني فهزمته نعم فعل يفعل، فعل يفعل، هذا وزن آخر بفتح العين في الماضي والمضاعع معا يعني هذا الوزن فالعين مفتوحة في الماضي والمضاعع ويكون المضاعع مفتوح العين في حالة الأولى إذا كانت عينه حرف حلق مثل سالا سألا يسألو سألا يسألو سألا يسألو الحالة الثانية إذا كانت لامه حرف حلق حرف حلق مثل بدأ يبدؤ بدأ يبدؤ إذا اا الفعل إذا كانت عينه أو لامه حرف حلق ولم يكن دالا على غلبة المفاخرة فإن عين مضارعه تكون مفتوحا تكون مفتوحا مثل ماذا؟ ذهب مضارعها ذهب يذهبوا تمام ذهب يذهب ذبح ذبح <تصفيق> يذبح نعم ذبح يذبح طيب أعيد الفعل إذا كانت عينه أولامه لامه حلق حلق ولم يكن دالا على غلبة المفاخرة فإن عين مضارعه تكون مفتوحة ذهب يذهب يعني عين المضارع يعني من باب التفاخر وطبعا في الحقيقة نحن لا نفهم هذه الأمور لأن اللغة العربية بالنسبة إلينا غريبة عندما تقول ضربني فضربته أضربه أضربه هكذا فالعربي عندما تق... تقول أمامه أنا أضرب فلانا فأنت تفتخر هذا باب المفاخرة من باب المفاخرة إذن هذا مشروط بثلاثة شروط اللي يكون مضاعفا يعني مضاعف اللي يكون مشهورا بالكسر اللي يكون مشهورا بالدم وشزاكم الله خير. في هذه المعاني يقول الناظم رحمه الله في غير هذا في غير هذا لذي الحلق فتحا أشع بالاتفاق يعني يقول افتح عين المضارع باتفاق جميع العلماء إذا كانت عينه لامه حلط حلق نعم بارك الله فيكم. افتح عين المضارع باتفاق جميع العلماء إذا كانت عينه أو لامه حرف حلق ولم يكن دالا على غلبة المفاخرة ومتلى بقوله رحمه الله كأَتِنْ صِيغَ مِنْ سَأَلَى يعني كالمضارع المتصرف من سألة وقلناها سألة يسألة سألة يسألة نجد المضارع هنا يسألة مفتوح العين مفتوح العين لأنه توفرت فيه شروط ثلاثة ليس مضاعفا ليس فيه تضعيف ما في شدة سألة يسألة هشرة الأول ألا يكون مشهورا بالكسر ليس فيه كسر في أمن الله ليس فيه كسر الشرط الثالث أن يكون مشهورا بالضم ليس فيه ضم سأل يسأل سأل يسأل <تصفيق> وأشار المصنف إلى الشرط الأول بقوله إن لم يضاعف هذا هو الشرط الأول يعني أن الفعل المضارع الذي عينه لامه حرف حلق ما هي حرف الحلق ما هي حرف الحلق أخي هاك علم نعم حازه غير نعم هي حرف الإظهار حرف الإظهار في التجويد نعم ما هو كذلك الهمز والهاء والعين والحاء والخاء والغين نعم همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غير الخاء كما قال صاحب التحفة <تصفيق> <تصفيق> نعم إذن قالوا وإن لم يضاعف يعني أن الفعل المضارع الذي عينه أولامه حرف حرق يكون مفتوح العين ما شاء الله يا أبو عمارف كيف حالك إذا الله. <تصفيق> وإذا كان مضاعفا متعديا كان مضموما العين إذا كان مضاعفا انتبهي الآن مضاعفا مثل دعه يدعو يدعوه اه يدعو لي ال... يدعو اليتيم نعم no. دعا انتبه هنا هنا تضعيف إذا كان الفعل مضاعفا كان مضموم العين تمام تضعيف التادية بارك الله فيك ها؟ دعاه يدعه ثم أشار إلى الشرط الثاني يعني الشرط الأول قال إن لم يضاعف والشرط الثاني قال ولم يُشْهَرْ بِكَسَرَةٍ ولم يُشْهَرْ بِكَسَرَةٍ يعني إذا لم يكن مشهورا بالكسرة لأنه إذا كان مشهورا بكسرة يكسر إذا كان مشهورا بكسرة يكسر ومثل له المصنف بيبغي ومثله كذلك راجع يرجع رجع يرجع نزع ينزع شاخر يشخر سارب يسر نعى نعى الميت ينعيه نعى الميت ينعيه فهذه الأمثلة كلها بكسر العين ها يرجع ينزع وكان من حق أن تكون مفتوحة لأن عينها أو لامها حرف من حروف الحلق ولكن الذي منعها من الفتح هو شهرة قصر العين يعني قصر العين مشهورة لدى هذه الكلمات رغم أن حرف العين من حروف الحلق يعني هذا استثناء عن القاعدة الأولى التي ذكرناها وأشار المصنف رحمه الله إلى الشرط الثالث أو ضم أو ضم يعني إذا لم يكن الفعل مشهورا بضم لأنه إذا كان مشهورا بضم يكون مضموما ومثل له المصنف بقوله كيبغي وما صرفت من دخل, وما صرفت من دخل يعني كالفعل المتصرف من دخل وما صرفت يعني الفعل المتصرف من دخل فنقول ما مدارع دخل ما مدارع دخل <تصفيق> يدخل احسنتم دخل يدخل صارخ صارخ يصرخ صارخ نعم دخلوا ما تصرفوا منها تمام صار صرف... يصرخ نفخ ينفخ قاعد يقعد نعم قاعد يقعد خرج يخرج فهذه الأمثلة كلها بضم العين وكان من حقها أن تكون مفتوحة لكن من الذي منعها من الفتح هو شهرة ضمها مشهورة بالضم الشهرة فقط فهي مشهورة بالضم ولهذا كانت عينها مضمومة عوض أن تكون مفتوحة والخلاصة أن مضاعف فاعل ركز معي مضاعف فاعل يكون مفتوح العين يكون مفتوح العين في حالتين الأولى إذا كانت عينه حرف حلق باعث يبعث باعث يبعث نحر ينحر طيب التانية إذا كانت لامه حرف حلق ها إذا كانت لامه ها حرف حلق مثل نجح ينجح نجح ينجح ولكن هذا بتلاتة شروط الأول أن يكون مضاعفا لابد أن يكون مضاعفا ألا يكون عفوا ألا يكون مضاعفا يعني ليست في شدة أه؟ ألا يكون مضاعفا ألا يكون مشهورا بالكسر في صوت في صوت إن شاء الله ألا يكون مشهورا بالكسر الشرط الثالث ألا يكون مشهورا بالضم ألا يكون مشهورا بالضم نمر إلى وزن آخر وهو فاعل يفعل, يفعل يجوز الوجهان يجوز الوجهان في مضارع فاعل الكسر والضم على القصه والدم، فان شاء الله تعالى على نية عندما تكتمل هذه الأوزان سنقوم باختصارها بطريقة إن شاء الله تعالى الطيّسة الإخوة الأخوات ضبطها بإني الله وطبعا إذا كان المتن يحفظ فإنها تضبط، وإذا وجد الإخوة الأخوات بعد الصعوبة في حفظ المتن فإن شاء الله تعالى سنقوم ب باختصارها وبوضعها بوضعها بطريقة نسأل الله تعالى التيسير وأنصح بحفظ المتن أنا أنصح بحفظ المتن ولو استغرق حفظه سنة ولو استغرق حفظه سنة المهم في النهاية كل ما نقوله هو فهو في المتن يعني كل ما نذكره فهو في المتن فالمتن يغنيك مستقبلا عن الشرح إذا ذهب الشرح بقي المتن في الذاكية نعم <تصفيق> نسأل الله تعالى التيسير لنا ولكم إذن عندنا وزن آخر وفاعل يفعل ويفعل يجوز الوجهان في فعل الكسر والضم الكسر والضم متى إذا لم, عين الفضل... عين إذا لم تكن عين الفعل أو لامه حرف حلق، إذا لم تكن عين الفعل أو لامه حرف حلق. أما الشرط الثاني، معافنا حروف الحلق. أما الشرط الثاني إذا لم يكن الفعل المضارع مشهورا بالكسر أو الضم. الشرط الثالث إذا لم يكن في الفعل أسباب القصر أو الضم إذا تغفرت هذه الشروط الثلاثة يجوز أن نقصر المضارعة وأن نضمه فنقول مثلا جالب جالب يجلب ويجلب جلب بمعنى ساقه نقول حالب حالب آه ندو نقطة يعني لو أذن ندو اللغة العربية ما شاء الله نقطة لو أذن نقطة يتغير المعنى حالب يحليب ويحلب نعم في وجه نقول حالب يحلب ويحلب آه إذا سمعت مثلا الشخص يقول تحلب الأم البقرة لا تقول له خطأ فهذا وجه أه؟ تقول له ليس التحلب إنما تحلب ففيها الوجهان يستخرج ما في الضرع من الحليب ففي هذين المثالين جاز الوجهان الكسر والضم لأن الشروط الثلاثة طرفت وفي هذا يقول الناظم رحمه الله وفي هذا <تصفيق> آه. سأجيبك إن شاء الله في هذا يقول الناظم رحمه الله عين المضارع عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلا فاكسر أو اضمم فكسر أو اضمم إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل يعني اكسر عين الفعل المضارع المتصرف من فعلة أو اضممها ومثل بقونه كالمبني من عتلة يعني كالفعل المضارع المتصرف من عتلة فيقال عتله يعتله ويعتله ما منعته له أه؟ ما منعته له الله المستعان يا دي هذه لغته اه وا بعنف ان بعنف أحسن. أه؟ ألا ما يدخل الحسن لا ليست التلاتية عتلة لا ليست التلاتية ما دخل نعم تقول عكف يَعْكِفُ وَيَعْكُفُ عكف يَعْكِفُ وَيَعْكُفُ بالوجهين أركس والضم لكن هذا مشروط بثلاثة شروط أشار إلى الأول بقوله حيث خلا من جالب الفتح يعني إذا لم تكن عين فعل أولامه حرف حلق هذا رشرة الأول أما إذا كانت عين فعل أولامه حرف حلق فإن القياس هو فتح المضارع مثل ذهب يذهب ذهب يذهب ذبح يذبح وعشر إلى الشرط الثاني والثالث بقولهما إذا إذن تعيين بعضهما إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل يعني أكثر المضاعر أو ضممه إذا لم يكن مشهورا بالكسر أو الضم ما هذا هو الشرط الثاني فإذا كان الفعل في صوت، فإذا كان الفعل المضارع، فإذا كان الفعل المضارع مشوما بالكسر، فإنه يكسر فقط ولا يجد في الوجان مثل ضربا يضرب يعني هذا مشوم بالكسر، لا نقول ضربا يضربه لا. ضرب، يضرب، كتب، يكتب، نبت، ينبت، فهذه لم لا يجلز فيها الوجهان لماذا؟ لأنها اشتهرت بالكسر فقط أو الضم فقط والشرط الثالث هو إذا لم يكن الفعل المضارع فيه أسباب الكسر أو الضم فإذا كانت فيه أسباب الكسر فإنه يكسر فقط ولا يجوز فيه الوجهان وأسباب القصر أربعة كما مر وهي إذا كانت فاء الفعل واوا مثل وعد يعيد إذا كانت عين فعلياء مثل باع يبيع إذا كانت لام الفعلياء مثل رمى يرمي إذا كان الفعل مضاعفا لازما مثل حن يحن ففي هذه الأحوال الأربعة يكون المضارع بالكسر فقط بالكسر فقط وإذا كانت في الفعل المضارع أسباب الضم أسباب الضم فإنه يكون بالضم فقط وأسباب الضم أربعة هي الأخرى وهي إذا كان الفعل مضاعفا متعديا سل الشيء يسله إذا كانت عين الفعل واوا قال يقول إذا كانت لام الفعل واوا مثل غزا يغزو غزاء يغزو إذا كان الفعل لا يدل على غلبة المفاقرة ففي هذه الأحوال الأربع يكون المضارع بالضم فقط ولا يكون بالوجهين والخلاصة الخلاصة أن مضارع فعل يكون مقصور العين ومضمومها مثل عكف يعكف ويعكف عرش يعيش ويعوش نفث ينفث وينفث حشد يحشد ويحشد ففي هذه الأمثلة وأمثالها يجوز الوجهان الكسر والضم متى يكون الكسر والضم؟ بتلاتة شروط الشرط الأول إذا لم تكن عين الفعل أولامه حرف حلق الشرط الثاني إذا لم يكن المضارع مشهورا بالكسر أو الضم الشرط الثالث إذا لم يكن من في الفعل أسباب الكسر أو الضم ثم بعد ذلك سيعطينا صاحب الكتاب خلاصة ما سبق وهذه الخلاصة بإذن الله تعالى نرجعها إلى الحصة المقبلة ونعتدر لإخواننا في الغرف الأخرى عندنا اجتماع طارع مع مشرفي ومشرفات الغرفة ولهذا نكتفي بهذا القطر سائلين منكم المعذرة مبارك الله فيكم على متابعتكم وتقبل الله منه منكم وجزاكم الله خير جزاء على متابعتكم واصبروا اصبروا ستألفون هذه المادة بإذن الله اصبروا ولا تنزعجوا فيوما ما ستشاركون فيها كما تشاركون في الأجرومية إذن فبعدنا عنها في الحقيقة هو الذي الآن يتركنا في هذه الوضعية ولكن ان شاء الله تعالى ستدرس وتدرس وتدرس سواء من قبلنا أو من قبل غيرنا فستؤلف بإذن الله جل وعلا والإخوة حين ذاك سيستفيدون منها وإن شاء الله بإذن الله فالإخوة يقرؤون هذا الكتاب وهو كتاب ميسر سهل يقرأ قبل الحصة بإذن الله نطلب من الإخوة الأخوات الذين يتابعون معنا أن يقرأوا هذا الكتاب بإذن الله عز وجل وأكيد لو قرأ الكتاب وتم شرحه ستكون الاستفادة حاصلة بفضل الله الكتاب اسمه فتح فتح أقفال فتح أقفال لامية الأفعال فتح أقفال لامية الأفعال هاه الأحدي الشيخ المغايبة <تصفيق> نعم فتح أقفال لامية الأفعال موجود على النت موجود على النت بفضل الله تعالى نسأل الله جل وعلا أن يسر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وجزاكم الله خير جزاء على متابعتكم وتقبل الله منا ومنكم و... اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد <تصفيق> نعم على النريب وبارك على محمد وعلى آل محمد